<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين نواصل أيها الأحبة قراءتنا لهذا الكتاب العظيم المختصر في تفسير القرآن الكريم وقد وصل بين المقام إلى سورة الشمس من جزء النبأ بفضل الشيخ محمد بن عبد الحميد الله يحفظه. سورة الشمس مكية من مقاصد السورة تركز على إظهار آيات الله وآلائه في الآفاق والأنفس وأحوالها تسكية للنفوس وزجرا عن الأصياع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها التفسير أقسم الله بالشمس وأقسم بوقت ارتفاعها بعد طلوعها من مشرقها والقمر إذا تلاها وأقسم بالقمر إذا تبع, أثر إذا تبع أثرها بعد غروبها والنهار إذا جلاها وأقسم بالنهار إذا كشف ما على وجه الأرض بضوءه والليل إذا يغشاها وأقسم بالليل إذا يغشا وجهه الأرض فيصير مظلما والسماء وما بناها والأرض وما طحاها وأقسم بالسماء وأقسم ببنائها المتقن وأقسم بالأرض وأقسم ببسطها ليسكن الناس عليها ونفس وما سواها وأقسم بكل نفس وأقسم بخلق الله لها سوية فألهمها فجورها وتقواها فأفهمها من غير تعليم ما هو شر لتشتنبه وما هو خير لتأتيه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد خاز بمطوبه من طهر نفسه بتحليتها بالفضائل وتخليتها عن الرذائل وقد خسر من دس نفسه مخفيا, إياه مخفيا إياها في المعاصي والآثام ولما ذكر الله خسران من دس نفسه واخفاها بالمعاصي ذكر ثمودا مثالا على ذلك فقال كذبت ثمود بطغواها كذب الثمود نبيها صالحا بسبب انجوزتها الحد في ارتكاب المعاصي واقتراف الآثام إذ انبعث أشقوها حين قام أشقاهم بعد انتداب قومه له فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام تركوا ناقة الله وشربها في يومها فلا تعترضوا لها بسوء فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فكذبوا رسولهم في شأن الناقة فقتلها اشقاهم مع رضاهم بما فعل مع رضاهم بما فعل فكانوا شركاء في الإذن فأطبق الله عليهم عذابه فأهلكهم للصيحة بسبب ذنوبهم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 بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى التفسير أقسم الله بالليل إذا يغطي ما بين السماء والأرض بظلمته وأقسم بالنهار إذا تكشف وظهر وأقسم بخلقه النوعين الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن عملكم أيها الناس لمختلف فمنه الحسنات التي هي سبب دخول الجنه والسيئات التي هي سبب دخول النار فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر فاما من اعطى ما يلزمه بذله من زكاه ونفقه وكفاره واتقى ما نهى الله عنه واتقى ما نهى الله عنه وصدق بما وعده الله به من الخلف فسنسهل عليه العمل الصالح والإنفاق في سبيل والإنفاق في سبيل الله وأما من باخل واستغنا وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر وما يوني عنه ماله له إذا تردى واما من بخل بماله فلم يبذله فيما يجب عليه بذ... فيما يجب عليه بذله فيه واستغنى بماله عن الله فلم يسأل الله من فضله شيئا وكذب بما وعده من الخل... من الخلف ومن الثواب على انفاق ماله في سبيل الله فسنسهل عليه عمل الشر ونعسر عليه فعل الخير وما يغني عنه ماله الذي بخل به شيئا اذا هلك ودخل النار من فوائد الايات اهميه تزكيه النفس أهمية تسكية النفس وتطهيرها المتعاونون على المعصية في شركاء في الإث الذنوب سبب العقوبات الدنيوية كل ميسر لما خلق فمنهم مطيع ومنهم عاص كل, كل ميسر لما خلق له فمنهم مطيع ومنهم عاص إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى إن علينا أن نبين طريق الحق من الباطل وإن لنا للحياة الآخرة ولنا الحياة الدنيا نتصرف فيهما بما نشاء وليس وليس ذلك لأحد غيرنا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى فَحَذَرْتُكُم أَيُّهَا النَّاسُ مِنْ نَارٍ تَتَوَقَّدُ إِنْ أَنْتُمْ عَصَيْتُمُ اللَّهَ لا يُقَاسِي هذه هَذِهِ النَّارِ إِلَّا الْأَشْقَى وَهُوَ الْكَافِرُ وَسَيُجَنَّبُهَا الذي ما له يتزكى وسيباعد عنها، طيب. وسيباعد عنها اتقى الناس أبو بكر رضي الله عنه الذي ينفق ماله في وجوه البر ليتهر من الذنوب. وقيل هذا هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه عندما كان ينفق ماله ليعتقى الضعفاء من العبيد نحوهم. وهي يعني حتى ولو لم تكن نزلت فيه خصوصا، لأنه يدخل فيها دخولا أوليا، وتشمل كل من يفعل ذلك. نعم. وما لأحد عنده من نعمة تجزاء إلا بتواه وجه ربه الأعلى، ولا سوَف يرضى، ولا يبذل ما يبذل من ماله. ليكافئ نعمة أنعم بها أحد بأنعم بها أحد عليه أو أن أنعم بها أحد عليه لا يريد ما يبذله من ماله أحد. أحد عليه أنعم بها أحد عليه أنعم بها أحد عليه لا يريد ما يبذله من ما يبذله من ماله إلا وجه ربه الأعلى إلى إلا وجه ربه الأعلى على خلقه فلسوف يرضى بما يعطيه الله من الجزاء الكريم سورة الضحى مكية من مقاشر الصورة ذكر آية الله نبيه صلى الله عليه وسلم والامتنان عليه بنعمة الوحب ودوامها له تعنيسا له وتذكرا للمؤمن بالشكر. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قنا التفسير أقسم الله بأول النهار وأقسم بالليل إذا أظلم وسكن, وسكن الناس فيه عين حركة ما تركك أيها الرسول ربك وما أبغضك كما يقول المشيكون لما فتر الوح وللآخرة خير لك من الأولى وللدار الآخرة خير لك من الدنيا لما فيها من النعيم الدائم الذي لا, ينق من الدائم الذي لا ينقطع ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك من الثواب الجزيل لك ولأمتك حتى ترضى بما أعطاك وأعطى أمتك ألم يجدك يتيما فآوى لقد وجدك صغيرا قد مات عنك أبوه فجعلك مأوى إث عطف عليك جدك عبد المطالب ثم عمك أبو طالب فجعل لك مأوى فجعلك مأوى أنا راه الامين. واسمعوا تقول لا من ان شفع جعل لك مأوى اي نعم هكذا فجعل لك مأوى حيث عطف عليك جدك عبد المطلب ثم عمك أبو طالب نعم. ووجدك ضالاً فهداه ووجدك لترتل الكتاب والايمان فعلمك من ذلك ما لم تكن تعلم ووجدك عائلا فأغنى ووجدك فقيرا فأغناك فأما اليتيم فلا تطهر فلا تسيء, فلا, تسيء فلا, تسيء فلا, تسيء فلا تسيء معاملة من قد معاملة من قد أباه في الصغر من فقد أباه في الصغر ولا تذله وأما السائل فلا تنهر ولا تزجر السائل المحتاج وأما بنعمات ربك فحدث وشكر نعم الله عليك وتحدث بها وتحدث بها سورة الشرح مكية من مقالات الصورة ذكر إتمام منة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم زواج الغم والحرج والعسر عن وما يوجب ذلك التف التفسير بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك لقد شرح الله لك صدرك فحبب إليك تلقي الوح ووضعنا عنك وزرك وحططنا عنك الإث من فوائد الآيات منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لا تدانيها منزلة شكر شكر نعمي حق حق لله على عبده وجوب الرحمة للمصدعفين واللين لهم ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك وشكر نعم الله وحططنا عنك الاثم الذي اتعبك حتى كاد أن يكسر ظهرك حتى كاد ان يكسر ظهرك ورفعنا لك ذكرك وعلينا لك ذكرك فقد اصبحت تذكرة فقد أصبحت تذكر في الأذان والإقامة وفي غيرهما أو تذكروا فقد أصبحت تذكره في الأذان والإقامة وفي غيرهما فإنما وقول هنا وحططنا عنك إثمك هذه النسألة فيها خلال العلم في قضية هل الأنبياء يقعون في الإثم أو لا؟ والصحيح يقعون في ذلك وهذا دليل على بشرية لكن الله سبحانه وتعالى يغفرها لهم نعم ك انقطع ما أدري من عندي أو من عندك ما سمعت يا شيخ؟ أقول في قوله وحط ووضعنا عنك وزرق قال وحططنا عنك الإثم هذا على القول بأن الأنبياء يقعون في الإثم وهذا لا ينافي كمالهم ولا ينافي العصمة التي فعلهم التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم فهذا دليل على بشريتهم إلا أن الله قد غفر لهم ذنوبهم نعم فانما مع العسر يسرا انما العسر يسرا فان مع الشدات والضيق سهوله واتساعه ان مع الشدات والضيق سهوله واتساعه اذا علمت ذلك فلا يهو فلا أذى قوم قومك ولا يصدنك عن الدعوه الى الله فاذا فلا يهولنك فلا يهولنك أذا قومك ولا يصدنك عن الدعوة إلى الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت من أعمالك وانتهيت منها فاشتهد في عبادة ربك واجعل رغبتك وغصدك إلى الله وحده سورة التين مكية من مقاصد الصورة ذكر قيمة الإنسان وشرفه بدينه وسفوله وهوانه بتخليه عن لذا أقسم بأماكن نزول الوحي بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين التفسير أقسم الله بالتين كان باته وبالزيتون كان باته في أرض فلسطين التي بعث فيها عيسى عليه السلام وأقسم بجبل سيناء الذي ناجع عنده نبيه مو... الذي ناجع عنده موسى عليه السلام وأقسم بمكة وأقسم بمكة البلد الحرام الذي يأمن من دخل فيه الذي بعث فيه محمد الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين لقد اوجدنا الانسان في اعدل خلق وافضل صوره ثم رجعناه الى الهرم والخرف في الدنيا فلا ينتفع بجسده كما لا ينتفع به اذا افسد فطرته وصار الى النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنول الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات فإنهم وإن إنهم وإن هرمو فلهم ثواب دائم غير مقطوع وهو الجنة لأنهم زكوا في طرهم فما يكذبك بعد بالدين فأي شيء يحملك أيها الإنسان على التكليب يوم الجزائب بعدما عانيت من علامات قدرته الكثيرة أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بجعل يوم القيامة يوم للجزاء بأحكم الحاكمين وأعدلهم أي عقل, أو أي عقل أن يترك الله عباده سدى دون أن يحكم بينهم فيجازي المحسن بإحسانه والمسيئة بإساءته بل. محكمة. محكمة. محكمة. سورة العلق مكية من مقاصد الصورة بيان كمال الإنسان بالعلم والوحي الباعث على تعلق العبد بربه وخضوعه له أقصه بمخالفة ذلك بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق التفسير اقرأ أيها الرسول ما يحيي ما الله إليك مفتتحا باسم ربك الذي خلق جميع الخلائق خلق الإنسان من علق، من قطعة دم متجمدة بعد أن كانت نطفة. اقرأ وربك الأكرم. إقرأ أيها الرسول ما يحيه الله إليك وربك الأكرم الذي لا يداني كرمه كريم، الذي لا يداني كرمه كريم. فهو كثير الجود والإحسان. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي علم الخط والكتابة بالقلم علم الإنسان ما لم يكن يعلمه كلا إن الإنسان لا يطوى الأرض حقا إن الإنسان الفاجر مثل أبي جهل مثل أبي جاه يتجاوز الحد في تعبي حدود الله أجل الرأ هو استغنى بما لديه من الجاه والمال إن إلى ربك الرجع إن إلى ربك أيه الإنسان الرجوع يوم القيامة فيجازي يجازي بما يستحقه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت أعجب أعجب من أمر أبي جهل الذي ينهى عبدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى صلى عند الكعبة أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان هذا المنهي عليه على هدى وبصيرة من ربه أو كان يأمر الناس بتقوى الله بانفثال أوامره والشناب نواهي هم من كان هذا شأنه من فوائد الآيات إلى الله هو المقصد الاسما اهميه القراءه والكتابة في الإسلام خطر الغنى اذا جر الى الكبر والبعد عن الحق النهي عن المعروفي صفه من صفات الكبر الذنوب انقلت ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك به الذنوب انقلت ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك لباقي الخلق أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب هذا الناهي بما جاء به الرسول واعرض عنه ألا يخشى الله ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم ناهي هذا العبد عن الصلاة ان الله يرى ما يصنع لا يخفى عليه منه شيء كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه ناصية كاذبة خاطئة ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل فإن لم يكف عن أذاه لعبدنا وتكتيبه له فنأخذ أنه مجدوبا إلى النار بمقدم رأسه بعنف صاحب تلك, صاحب تلك الناصية كاذب في القول خاطئ في الفعل فلن ناديا سندع الزبانيه الزبانية فليدع حين اخذ بمقدم راسه الى النار اصحابه واهل مجلسه يستعين بهم لينقذوه من العذاب فندعو نحن ف... هذا ابو جهل عندما قال قال الذين معه في ناديه انا وانتم انا ساكفيكم عشرة من النار وانتم عليكم تسعة. الله يقول ناديه سندعو سندعو نحن, سندعو نحن خزنة جهنم من الملائكة الغلاظ الذين يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر كلا لا تطعه واسجد واقع كارب ليس الأمر كما توهم هذا الظالم أن يصل إليك بسوء فلا تطعه بأمر ولا نهي واسجد لله واقترب منه بالطاعات فإنها تقرب إليه سورة القديمة. قال بعض العلم في عدد تسعة عشر هنا عليها تسعة عشر هؤلاء الرؤساء وإلا فقد ورد في الحديث الصحيح قال يؤتى بدنا لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف مل. صلى الله عليه وسلم. سورة القدر مكية من مقاصد السورة بيان. بيان عظم ليلة القدر وفضلها وما أنزل فيها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة المقادر إننا أنزلنا القرآن جملة إلى السماء الدنيا كما افتدأنا إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان وما أدراك ما ليلة المقادر ليلة القدر خير من ألف شهر وهل تدري أيها النبي ما في هذه الليلة من الخير والبركة هذه الليلة ليلة عظيمة الخير فهي خير من ألف شهر لمن قامها ايمانا واحتسابا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكه وينزل, وينزل جبريل عليه السلام فيها باذن ربهم سبحانه وبكل أمر قضاه الله في تلك السنة رزقا كان او موتا أو ولاده او غير ذلك مما يقدره الله هذه الليلة المباركة خير كلها خير كلها أو خير كلها من افتدائها حتى نهايتها بطلوئ الفجر سورة البينة مدنية من مقاطع السورة ذكر منزلة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ووضوحها وكمالها. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة التفسير لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين مفارقين إجماعهم واتفاقهم على الكفر حتى يأتيهم برهان واضح وحجة جلية رسول من الله يتنو صحفا مطهرة فيها كتب طيمة هذا البرهان الواضح والحجة الجلية هو رسول من عند الله بعثه يقرأ صحفا مطهرة لا ينسها إلا مطهرون في تلك الصحف اخبار صدق وأحكام عدل ترشد الناس إلى ما فيه صلاحهم ورشدهم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيينة وما اختلف لهذ الذين, الذين أعطوا التوراة والنصار الذين أعطوا الإنجيل إلا من بعد ما بعض الله نبيه إليهم فمنهم من أسلم ومنهم من تنادى في كفره مع علمه بصدق نبيه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة ويظهر جرم وعناد اليهود والنصارى أنهم ما أمروا في هذا القرآن إلا بما أمروا به في كتابيهم من عبادة الله وحده ومجانبة الشرك وإقامة الصلاة وإعطاء الزكاة، فما أمر به هو الدين المستقيم الذي لا فيه. من فوائد الآيات حضرة القدر على سائر الأيام العام، الإخلاص في العبادة من شروط قبولها. الكفار شر الخلق والمؤمنون خيرها. اتفاق الشرائع في الأصول مداعاة لقبول الرسالة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا من الهود والنصارى ومن المشركين يدخلون يوم القيامة في جهنم ماكتين فيها أبدا أولئك هم شر الخليقة لكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا بالله وعملوا, وعملوا الأعمال الصالحة أولئك هم خير الخليقه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ثوابهم عند ربهم سبحانه وتعالى جنات تجري الانهار من تحت قصورها واشكالها ما فيها ابدا رضي الله عنهم لما امنوا به واطاعوه ورضوا عنه لما نالهم من رحمته هذه الرحمة ينالها من خاف ربه امتثل امره واجتنب نهيه سورة الزلزلة من مدنية من مقاهد الصورة قرع القلوب الغافلة لليقين بالحساب والإحصاء الدقيق هذا دليل على أن أيضا على القول بأن سورة الزلزلة سورة مدنية أن المواعظ حتى نزلت مع نزول الشرائع هذا دليل على أن الإنسان ينبغي مع طلبه للعلم مع عبادته أن يكثر من المواعظ التي تقرع القلب وتعيده إلى الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها التفسير إذا حركت الأرض التحريك, التحريك الشديد الذي يحدث لها يوم القيامة وخرجت الأرض ما في بطنها من الموتى وغيرهم يومئذ تحد وقال الانسان ما لها وقال الإنسان متحيراً ما شأن الأرض تتحرك وتصطرب يوم تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها لأن الله أعلمها وأمرها بذلك في ذلك اليوم العظيم الذي تتزلزل فيه الأرض يخرج الناس في ذلك اليوم العظيم تخبي الأرض بما عمل عليها من خير أو شر أو بما عمل عليها من خير أو شر لأن الله أعلمها وأمرها بذلك يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا اعمالهم لذلك اليوم العظيم الذي تتزلزل فيه الأرض يخرج الناس من موقف الحساب فرقا ليشاهدوا اعمالهم التي عملوها في الدنيا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ومن يعمل وزنا منته صغيره من اعمال الخير والبر يره يره امامه ومن يعمل وزنها من اعمال الشر يره كذلك سوره العاديات مكيه من مقاصد الصوره بيان صفات الانسان في اهتمامه الدنيويه تذكير الله بمااله وبعثه له على تصحيح مساره او على تصحيح مساره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا التفسير أقسم الله بالخيل الذي يجري حتى يسمع حتى يسمع نفسها صوت من شدة الجري وأقسم بالخيل التي توقد بحوافرها النار إذا لامست بها الصخور من شدة وقعها عليها فالموريات صباحا وأقسم بالخيل التي تغير على الأعداء وقت الصباح فأثرنا به نقعا فتوسطنا به جمع فحركنا بجريهن غبارا فتوسطنا بفوارسهن جمعا من الأعداء من فوائد الآيات خشية الله سبب في رضاه عن عبده في رضاه عن عبد في رضاه عن عبده شهادة الأرض أو شهادة الأرض على أعمال بني آدم ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد ان الانسان لمنوع للخير الذي يريده منه ربه وانه على منعه للخير لشاهد لا يستطيع ان ذلك لوضوحه وانه لحب الخير لشهيد وانه لفرط حبه للمال يبخل به أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ وإنه لفرط حبه للمال يبخل به. وإنه لفرط حبه للمال يبخل به. أفلا يعلم هذا الإنسان المغتر بالحياة إذا بعث الله ما في القبور من الأموات وأخرجهم من الارض للحساب والجزاء أن الأمر لم يكن كما كان يتوهم. وأبرزا وبين ما في القلوب من النيات والاعتقاد وغيرها إن ربهم بهم يومئذ لا خبير إن ربهم بهم في ذلك اليوم لا خبير لا يخفى عليه من امر عباده شيء وسيجازيهم على ذلك سورة القارعة مكية من مقاصد الصورة قرع القلوب لاستحضار هول القيامة بسم الله الرحمن الرحيم المقارعة من وما أدراك من القارعة التفسير الساعة التي تقرع, تقرع قلوب الناس لعظم هولها ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها وما علمك أيها الرسول ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها إنها يوم القيامة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم تقرع, قلوب الناس كالف... يوم تقرع قلوب الناس يكونون كالفراش المنتشر المتناثر هنا وهناك وتكون الجبال مثل الصوف المندوف في خفة سيرها وحركتها فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة الراضيه فأما من رجحت أعماله الصالحة على أعماله السيئة فهو في عيشة مرضية ينالها في الجنة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وأما من رجع اعماله السيئة على أعماله الصالحة فمسكنه ومستقره يوم القيامة هو جهنم وما علمك أيها الرسول ما هي هي نار شديدة الحرارة سورة التكاثر مكية من مقاصد الصورة تذكر المشغين بالدنيا بالموت والحساب بسم الله الرحمن الرحيم الهاك التكاثر حتى زرتم المقابر شغلكم أيها الناس التفاخر بالأموال والأولاد عن طاعة الله حتى متهم دخلتم قبوركم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين ما كان لكم أن يشغلكم التفاخر بها عن طاعة الله سوف تعلمون عاقبة ذلك سوف تعلمون عاقبة ذلك الانشقال ثم سوف تعلمون عاقبته حقا لو أنكم تعلمون يقينا أنكم مبعثون إلى الله وأنه سيجازيكم الأعمالكم لمن شغلتم بالتفاخر بالأموال والأولاد لترون الجحيم والله لتشاهدن النار يوم القيامة ثم لا لترونها عين اليقين ثم لتشاهدنها مشاهدة يقين لا شك فيه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم ليسألنكم الله في ذلك اليوم عما أنعم به عليكم من الصحة والغنى وغيرهما من فوائد الآيات خطر التفاخر والتباهي بالأموال والأولاد القبر مكان زيارة سرعان مكان زيارة سرعان ما ينتقل منه الناس إلى الدائل الآخرة يوم القيامة يسأل الناس عن النعيم الذي أنعم به الله عليهم في الدنيا الإنسان مجبول على حب المال سوره العصر مكية من وقاهد الصورة بيان حقيقة الربح والخسارة في الحياة والتنبيه على أهمية الوقت الذي يعيشه الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر التفسير أقسم سبحانه بوقت العصر إن الإنسان في نقصاء وهلاك إلا الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا أعمال الصالحات وأوصى بعضهم بعضا بالحق وبالصبر على الحق فالمتصفون بهذه الصفات ناجون في حياتهم الدنيا والآخرة سورة الهمزة مكية من مقاهر الصورة وعيد المتعادين الساقين بالدين وأهله بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده التفسير وبال وشدة عذاب لكثير, لكثير اغتياب للناس والطعن فيهم الذي همه جمع المال وإحصائه لا هم له غير ذلك أظن أن ماله الذي جمعه سينجيه من الموت فيبقى خالدا في الحياة الدنيا كلا لا في الحطمه ليس الامر كما تصور هذا الجاهل يطرحن في نار جهنم التي تدق وتكسر كل ما طرح فيها لشده باسها وما ادراك ما الحطمه نار الله موقد وما علمك ايها الرسول ما هذه النار تحطم كل ما طرح فيها انها نار الله المستعره التي تطلع على الأفئدة التي تنفذ من أجسام الناس إلى قلوبهم إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة إنها المعذبين فيها مولقة في عمد ممتدة طويلة حتى لا يخرجوا منها إنساء <تصفيق> الله سورة الفيل مكية من مقاصد الصورة إظهار, إظهار قدرة الله على حماية بيته الحرام تثيرا ممتنانا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل التفسير ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بأبرهة وأصحابه أصحاب الفيل حين أرادوا هدم الكعبة لم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيلهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابين ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصق مأخول لقد جعل الله تدبيرهم السيئة, السيئة لهدمها في ضياع فما نالوا ما تمنوه من صرف الناس عن الكعبة وما نالوا منها شيئا وبعث عليهم طيرا أتتهم جماعات جماعات ترميهم بحجارة من طين متحجر فجعلهم الله كورق, كورق زرع أكلته الدواب وداسته وداسته, وداسته نعم وداسته من فوئد الآيات خسران من لم يتصف بالإيمان وعمل الصالحات والتواصف الحق والتواصف الصبر تحريم الهمز واللمز في الناس فيع الله عن بيتي الحرام وهذا من الأمن الذي قضاه الله له اذكركم الان اقرا الصوره كامله ثم التفسير سوات قريش من, من مكيه من مقاصد الصوره الامتنان على قريش بما يلزمهم تجاه ذلك بسم الله الرحمن الرحيم لا في قريش اناه في هنده الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا الْبَيْتِ الذي أطعمهم من جُوعٍ وآمنهم من خَوْفٍ التفسير لأجل عادة قريش وإلفهم رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام آمنين فليعبدوا الله رب هذا البيت فليعبدوا الله رب هذا البيت الحرام وحده الذي يسر لهم هذه الرحلة ولا يشرك به أحدا الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف بما وضع في قلوب العرب من تعظيم الحرم وتعظيم سكانه. وتعظيم سكانه. سورة المعون مكية من مقاصد السورة بيان أخلاق المكذبين بالدين والاخره تحذيرا للمؤمنين وتشنيعا على الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الناعون التفسير هل عرفت الذي يكذب بالجزاء يوم القيامة هو ذلك الذي يدفع اليتيم بغلظة عن حاجته ولا يحث نفسه ولا يحث غيره على يطعام الفقير فهلاك وعذاب للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون لا يبالون بها حتى ينقضي وقتها الذين هم يراؤون بصلاتهم وأعمالهم لا يقلصون العمل لله ويمنعون إعانة غيرهم بما لا ضرر في الإعانة به, في إعانة به. سورة الكوثر مكية من مقاه الصورة منة الله على النبي صلى الله عليه وسلم وقطع سبيل المبغيرين له بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن أتيناك أيها الرسول الخير والكثير ومنه نهر الكوثر في الجنة فأدي شكر الله على هذه النعمة أن تصلي له وحده وتذبح خلافا لما يفعلهم المشيكون من التقرب لأوثانهم بالذبح إن مضيضك هو المقطع عن كل خير المنسي الذي, إذا ذكر، الذي إن ذكر دكر بسوء من فوائد الآيات أهمية الأمن في الإسلام الرياء أحياء أمراض القلوب وهو يبطئ العمل مقابلة النعم بشكر يزيدها كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وحفظه له وتشريفه له في الدنيا والآخرة سورة الكاشرة مكية من مقاصد السورة تقيب توحيد العبادة والبراءة من الشرك والتميز التام بين الإسلام والشرك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 لكم دينكم وليدين التفسير قل أيها الرسول يا أيها الكافرون بالله لا أعبد في الحال ولا في المستقبل ما تعبدون من أصنام ولا أنتم عبدون ما عبده أنا وهو الله وحده ولا أنا عبد ما عبدتم من أصنام ولا أنتم عبدون ما أعبده أنا وهو الله وحده لكم دينكم الذي بتائعتموه لأنفسكم وليديني الذي أنزله الله علي سورة النصر مدنية من مقاصد السورة بيان عاقبة الإسلام بالنصر والفتح وما يفرع عند حصول ذلك كما تشير لقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فهي من أواخر السور التي نزلت نعم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا التفسير إذا جاء نصر الله لدينك أيها الرسول وعزازه لك وعزازه لك وحد وحد وحدث فتح مك وحدث فتح مكة ورأيت الناس يدخون في الإسلام وفدا بعد وفد فعلم أن ذلك علامة فعلم أن ذلك علامة على قرب انتهاء المهمة أعد أعد إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله لدينك أيها الرسول وإعزازه لك لك هكذا عنده؟ أنا عندي وإعزازه له وإعزازه له نعم صحيح إذا جاء نصر الله لدينك أيها الرسول وإعزازه له وحدث فتح مكة ورأيت الناس يدخون في الإسلام وفتا بعد وفت فأعلم أن ذلك علامة على قرب انتهاء المهمة, المهمة التي بعثت بها سبح بحمد ربك شكرا له على نعمة النصر والفتح واطلب منه المغفرة إنه كان توابا يقبل توبة عباده ويغفر لهم سورة المسد مكية من مقاصد الصورة عدم منفعة النسب والجاه مع الكفر بالله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما آمنا عنه ذهب وما كسب سيصلا نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب يجيئها حبل من مسد التفسير خسرت يد عم النبي صلى الله عليه وسلم ابي لهب بن عبد المطلب بخسران عمله إذ كان يودي النبي صلى الله عليه وسلم وخاب سعيه أي شيء نغنى عنه ماله وولده لم يدفع عنه عذابا ولم يجلب له رحمة سيدخل يوم القيامة نارا ذات سيدخل يوم القيامة نارا ذات لهب يقاسي حرها وستدخلها زوجته أم جميل التي كانت تود النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الشوك في طريقه في عنقها حبل محكم أو محكم الفتل تساق, تساق به إلى النار من فوائد, سلام. سلام. من فوائد الآيات الله مع الكفار مقابلة النعم بالشكر سورة المسد من دلائل النبوة لأنها حكمت على أبي لهب بالموت كافرا ومات بعد عشر سنين على ذلك صحة الله الكفار الله الله الله الله الله الله الله النكاح الله الله الله الله إثبات تفرد الله بالكمال والألوهية وتنزهه وتنزه عن النقص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد التفسير قل أيها الرسول هو الله المنفرد بالألوهية لا إله غيره هو السيد الذي انتهى له السؤد في صفات الكمال والجمال الذي تصمد إليه الخلائق الذي لم يلد أحدا ولم يلده أحد فلا ولد له سبحانه ولا والد ولم يكن له ماثم في خلقه وهذا من حسن صنيع المصنف، المفسرين هنا حفظهم الله أنهم ذكروا جميع معاني الصمد فالصمد معناه السيد الذي انتهى إليه السؤدد هذا نوعه والمعنى الثاني قال الذي تصمد إليه الخلق الخلايا تحتاج إليه وهذا التفسير الآخر لهذه الكلمة نعم فهو أيضا هناك أيضا التفسير الثالث الذي لا يحتاج لا جوف له فلا يحتاج لأكل ولا شرب ولا نحوه فهذه ثلاث معاني لمعنى الصمد سبحانه وبحمده سبحان نعم سورة الفلق مكية من مقاسد الصورة التحصن والاعتصام بالله من الشعور الظاهرة بسم الله الرحمن الرحيم قل برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاث في العقد ومن شر حاسد إذا حسد التفسير قل ايها الرسول اعتصم بربك قل ايها الرسول اعتصم برب الصبح والليل به, ال... به من شر ما يؤذي من المخلوقات واعتصم بالله من الشرف قل ايها الرسول اعتصم برب الصبح اي نعم قل ايها الرسول اعتصم برب الصبح والليل به من شر ما يؤذي من المخلوقات واعتصم بالله من الشرور التي تظهر في الليل من دواب ولصوص واعتصم به من شر السواحر اللائي ينفثن في العقد واعتصم به من شر حاسد إلى عمل بما يدفعه إليه الحسد سورة و... الناس نعم. أفضل المعوذات سورة الفلق والناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تعود متعوذ بمثلهما قط ولذلك ينبغي الإنسان أن يكثر منها من هاتين قراءتهما كل من كل ذي شر نعم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 من الجنة والناس من مقاس الصورة الاعتصام والتحصن بالله من شر الشيطان وسوسته ومن الشرور الخفية التفسير قل أيها الرسول اعتصم برب الناس واستجر به ملك الناس يتصرف فيهم بما شاء لا ملك لهم غيره معبودهم بحق لا معبود لهم بحق غيره من شر الشيطان الذي يلقي وسوسته إلى الناس إلى غفل عن ذكر الله ويتأخر عن الذي يلقي وسوسته إلى الناس إذا غفل نعم إلى الإنسان إلى الإنسان إذا الله ويتأخر عنه إلى ذكره يلقي بوسوسته إلى قلوب الناس وهو يكون من الإنس كما يكون من الجن من فوائد الآيات اثبات صفات الكمال لله وإثبات صفات إثبات صفات الكمال لله ونفي صفات النقص عن ثبوت السحر ووسيلة العلاج منه علاج الوسوسة يكون بذكر الله والتعوذ من الشيطان والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد على إتمام هذا الكتاب العظيم كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم الذي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله في موازين الحسنات وابتدأنا هذا الكتاب أيها الأحبة قبل ثلاث سنين جاءني أحد طلابي في حلقات التحفيظ ممن حفظ كتاب الله وهو طالب من أهل مصر الكرام ولا بأس أن أسميه هو طالب محمد جمال مبروك الغريب وهو الآن في بلاد مصر أتاني قبل ثلاث سنين في مسجدي يصلي عندي وقال أريد أن أقرأ عليك كل يوم ولو وجها من القرآن في التفسير قلنا له فقلت له نقرأ أنا وأنت المختصر في تفسير القرآن وبفضل الله سبحانه وتعالى بدأت أنا وهو آية بآية وصفحة بصفحة وكلمة بكلمة ثم بعد ذلك هو سافر وواصلت مع إخوتي وانقطعنا فترة لكن الله سبحانه وتعالى قد جاد علينا في هذا اليوم أن أكملنا هذا الكتاب المختصر مررنا على معاني والمعاني المفردات وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الفضل لله وحده والشكر له وحده والمنة لله وحده احمده سبحانه على ما من علينا به من اكمال هذا الكتاب وباذن الله سبحانه وتعالى خلال شهر رمضان سنقرأ في هذا الوقت الفجر من الساعة الرابعة والنصف إلى الخامسة والنصف كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة القرآن لبن سعدي وسنختمه إن شاء الله في عشرين يوما بإذن الله سبحانه وتعالى وأيضا سيكون معنا كتاب تفسير الواحدي الوجيز مع شيخنا الشيخ عادل بن علي السبعان من الساعة التاسعة إلى الحادي عشرة مساء بعد صلاة التراوية ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيينا على الإسلام والسنة إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يميتنا على الإسلام والسنة ويبعثنا في زمرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جزى الله خيرا المشايخ القراء الذين واصلوا معي إلى هذا الوقت الشيخ محمد بن عبد الحميد العميسي والشيخ عزيم الشرعبي والشيخ حمير والشيخ حسن حامد والشيخ محمد جمال والشيخ فراج وكثير من الإخوة وأنا أشكر أيضا يعني كل من تفضل وحضر معي وإن كنت لست أهلا يعني الأصل أنهم هم الذين يلقون كالشيخ عبد الخالق حفظه الله والشيخ محمد الخولي وإخوة كثر حفظه الله جزاهم الله خيرا على حضورهم وجزاكم الله خيرا أنتم جميعا على حسن الحضور والاستماع أحمد الله سبحانه وتعالى وأختم بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وباذن الله من الغد نبدأ من كتاب تيسير اللطيف المنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته